14. استمع إلى الكلمات وأعدها، ثم صل بين النقاط. أبن، أخن، أدباً، ورداً، دوراً، ورشاً، دباً، أبن، أخن، أدباً، ورداً دوراً ورشاً دباً أبن Dövrun, varşun, dubun, evin, ayn, adabın, vurdın, dövrun, varşun, dubun.